ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطن الباطل ولو كره المجرمون إذ كَسْتَغِيْسُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُمْدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ أَصْرُوا إلَّا مِنْ عِزِّ اللَّهِ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 يَأْوُونَ فِي قُنُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَفَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن يُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ البُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون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 117. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 118. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 114. فيركمه جميعا فيجعله في جهنم 115. هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُونِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُونِهِمْ لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِنَّ اللَّهَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 وَمَا انَا بِمُؤْمِنٍ مِّنكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم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 كبأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب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 فإما تثقفهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواء إن 111. إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 113. لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم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 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَن يَتَّبِعْكَ تبعك من المؤمنين، يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال. أيكم منكم عشرون صابون يغلبوا مئتين.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 يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله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 لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله